يَعْلَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرْيَاهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أرأيت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسف عنه إن ناصية كاذبة خاطئة فاليدعو ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترى